قوم ثين او ادنا كما يغشى ما زاغاً تصر وما طغى لقد رآ آيات ربه الكبرى أخرأيتم اللات والعزى ومناك الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ما له البذي من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما كَمَا حِسَّ إِلَّا لَمَنَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَوْعِظَةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ فَرَأَيْتَ الَّذِي دَوَلَّا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْتَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَوَّ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّهُ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه هو رب الشعرى سَلَامٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ تَضْحَكُونَ وَلَا تبكون